الله يا رحمن يا رحيم يا مالك عطاؤه فاخيم قدوس قدس بالصفاء روحي وافتاح علينا أكبر الفتوح سلام يا مؤمن آمن روعتي مهيمن عزيز ارفع رتباتي جبار يا متكبر يا خا. يا بارئ إني بفضلك واثيق يا بارئ إني بفضلك واثيق مصور غفار يا قهار وهاب غيثك دائما مدرار رزاق يا فتاح يا عليم إفضاله وخيره عميم يا قابض يا بسيط هبنا المونى يا خافض يا رافع كن عونانا معز يا مذل هبلي سميع يا بصير كل حرزة سميع يا بصير كل حرزة يا حاكم يا عدل عامل بالكرم لطيف يا خبير وادفاع النقم حليم يا عظيم يا غفور شكور يا علي يا كبير حفيظ يا مقيت يا حسيب جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع وسع مشهدي حكيم يا ودد صفي موردي حكيم يا ودود صفي موردي مجيد يا باعث ابعث همتي شهيد يا حق وحق وجهاتي وكيل يا قوي يقوي الياجين متين يا ولي كلنا موعن حميد يا محصيفة أصلح الأمور مبدئ يا موعد وشرح الصدور. محيم ميت ربان أصلح القلوب يا حي يا قيوم أكشف الكروب يا حي يا قيوم أكشف الكروب يا واجد يا ماجد هبنا الأمل يا واحد يا أحد عز وجل يا فرد يا صمد أصلح يا قادر مقتادر جل الحزون مقدم مؤخر كن عونانا أول يا آخر واكشف ضرانا يا ظاهر يا باطن اسلح ما ظهر وباطنا يا والد يا متعال بر وباطنا يا والي يا متعال بر تواب تب وقف العدا يا منتجم عفو يا رؤوف سامح من ندم يا مالك الملك أعطني مرامي فأنت ذو الجلال والإكرامي مكسيت يا جامع اجمع للخيور غني يا مغني وضعف الأجور يا مانع يا ظار اكفر يا ضارر ينافع فعنا فأنت المدخر ينافع فعنا فأنت المدخر ينور نور واهدنا يا هادي بديع أصلح باطني والبادي يا باقي يا وارث يا رشيد صبور هبنا فوق ما نريد من كل خير ها هنا والآخرة وزيد وضعف للهبات الوافرة وهب لنا الحنان يا حنان ومنون علينا إنك المنان وَمِنْ نُعْمٍ عَلَيْنَا إِنَّكَ كُنْتَ الْمَنَّانَ بِالْمُصْطَفَى خَيْرَ الْأَنَامِ الطَّاهِرِ ذُلْجَدِرُ وَالْوَجْهُ الْمُنِيرِ الزَّاهِرِ ذُلْجَاهُ وَالذِّكْرُ الْجَمِيلُ الْعَاطِرِ وَأَكْرَمُ الشُّفَعَاءِ عِنْدَ الْخَاطِرِ صلى عليه الله والآل الغرر وصاحبه واتبعين بالآثر مسلما في كل حين أبدا والحمد للرحمن دابا سرمدا والحمد للرحمن دابا سرمدا